فَلَمَّا نَبَّثْ بِهِ فَلَمَّا نَبَّثْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّ فَبَعْضُهُ وَأَحْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّهَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن فظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إن استسوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وان انثى الله عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فان الله هو مولاه وصالح المؤمنين والمنى بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكم يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مسلمات مؤمنات قالتات تاب عابدات دائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم وُدُهُنَّ نَسٌ حِجارةٌ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلَاضٌ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلَاضٌ شِذَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ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 عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أثمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها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 كان تنتحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما كان تنتحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دَخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون إذ قالت رب لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم مرّ يا مبنّة إمّران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه بروحنا فنفخنا فيه بروحنا وصدّقت بكلمات ربها وكتبي. Well بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ waq